ان في العون على في الارض وجعل اهلها شعبا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين